And if na رحمك إنك أنت الوهاب ربنا خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين رفيا <تصفيق> Why? me please إذ قالت الملاك بآية من ربكم فاتقوا الله عيسى <تصفيق> أي وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم Ko وَإِذْ أَخَذَا الله يا <تصفيق> تجلسي مو Well طالب خائبين ليس لك من الأمر شيء a جنات تجري من تحتها الأن من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة أو قتلا قلبتم عَلَى. وسيجزي الزَّلْزَلَةُ وَمَا وما كان لنفس أن بِإِذْنِ Good. القى في قلوب الذين كفروا ب بما أشرت بالله ما لم ينزل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء أصام في قلوبكم، والله علي. غفار وانا قدعف الله عنه ان الله غفور حليم يا كُنوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة والله يعيد ويوميد، والله بما ترملون بصير، ولا من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير أَن إِمَّا امْتُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا وَلِيضًا الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ أَوْلِكِ فاعف لهم وشاور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ gonna أن <تصفيق> 117. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر النظيم 118. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزاد değil I'm ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله هذا باطلا سبحانك فقنا Why Se الذين هاجروا وأخرجوا من ذيارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا